تبت مطعم شاب معا شاب في هذا, هذا الدرس المبارك, الدرس المبارك, المبارك عن, عن, عن, عن, عن كتاب شاب في شاب شاب شاب شاب قال المؤلف رحمه الله في باب شاب شاب شاب عنده طول امد والغفله غافل عن الموت قال حاتم الاصم رحمه الله اذا رايت صاحب المصيبه قد خرق ثوبه يعني قطع ثوبه واظهر حزنه بالكلام والسخط على الله عز وجل فعزيتهم فقد اشركته, أشركته في اثمه إثم إثم اصبحت شريكا له في هذا الاثم, في هذا الإثم ولا حول ولا قوه الا بالله وانما, وإنما هو, صاحب هو صاحب منكر, منكر, منكر يحتاج ان تنهاه تنها أن تأمره, تأمره وتنهاه وتنها وقال أبو سعيد, ابو سعيد البلخي رحمه الله, رحمه الله من اصيب بمصيبه من أصيب فمزق ثوبا او ضرب صدرا فكانما اخذ رمحا يريد, أن, يريد يقاتل أن يقاتل به ربه وجه. عز وجل يعني مش راض على قضاء الله وفضل قل لي يا رب عملت لكذا عملت يا رب, رب, رب. رب. وأنشد عجبت لجازع باك مصاب عجبت لجازع باك مصاب بأهل أو حميم ذكت آب شقيق الجيب داعي الويل جهلا شقيق الجيب يعني شق جيبه داعي الويل جهلا كان الموت كالشيء العجابي يعني شيء عجيب ما بيحصل لا الموت في كل لحظه وفي كل سنه شقيق الجيب داعي الويل جهلا كان الموت كالشيء العجابي وسوى الله فيه الخلق حتى نبي الله منه لم يحابي له ملك ينادي كل يوم لده للموت وابنه للخراب يعني لابد من الموت الأحبة الأمر رحمة من الله تعالى طول الأمل رحمة من الله ينتظم به أسباب المعاش لو واحد بقى يقال ده أنا هموت بعد ساوة يبقى مريض نفس على طول في مرضى كده يجيله خنجة يقول لك أنا عندي خنجة هو حاسس هموت وهي وجوله وسواسي يقول له هتموت الآن هذا عم يحتاج علاة, علاه. وليس طول الأمل ولكن, ولكن طول الأمل يعني رحمة من الله عز وجل الإنسان, الإنسان يغفل عن الموت مش هيغفل عنه مباشرة على طول يعني لا, طول يعني لا. ربنا سبحانه سبحان وتعالى تعالى تعالى بينسيه أو بيقع في غفلة عشان لو تذكر كل سنة الموت الموت يالموت قد يصب الجنوب ومش هيعرف يعيش ولا يعرف يشتغل ولا يعرف ي... يأكل ولا يعرف يجر على الأولاد لأن طول الأمل يعني سبب في انتظام المعنى ويستحكم به أمور الدنيا ويتقوى به الصانع على صنعته والعابد, والعابد على عبادته وانما يذم من طول الامل ما <المت> امتد وطال وطال, وطال, وطال, ممتد وطال حتى, حتى انسى العاقبه وثبت عن صالح العمل. قال الحسن, الحسن الغفله والامل نعمتان عظيمتان على ابن ادم الغفله وايش والامل, والآمل ولولاهما ما مشى المسلمون في الطرق <تصحيح> يريدوا, يريدوا لو كانوا من التيقق وقصر, وقصر, وقصر الأمل خوف الموت بحيث لا ينظرون إلى معاشر هتبقى يبقى كلنا كنا هنموت نهارا نهارا نهارا وهنموت من الجوع ولا حالو الأخوة إلا وما يكون, يكون سببا لحياتهم لهلكوا باب في سؤال الملكين في سؤال الملكين, الملكين للعبد للعب وفي, وفي التعوذ من عذاب, من عذاب القبر وعذاب, وعذاب النار نعوذ بالله من عذاب, من عذاب القبر وعذاب, وعذاب, وعذاب النار قولوا أمين. أمين. أمين عن أنس, عن أنس مالك بن مالك رضي الله تعالى عنه, عنه, عنه, عنه, عنه قال قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه دفنوه مش. إنه, انه لا يسمع, يسمع قعرا عالهم وهم طالعين كده خارج المقبره خارج بيسمع, بيسمع خطواتهم المجيد بعيد لكان، ملكان وهذا, ملكان. ملكان. وهذا من الامور ملكان. الغيبيه التي, التي يجب, يجب ان نؤمن بها ايها الاحبه في الله الذي ابي سعود الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون, ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون لابد من, لابد من الايمان من بالغيب, بالغيب, لابد من بالغيب اتاه ملكان فيقعدان, فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه اشهد أنه عبد الله ورسوله ما تقول فهذا الرجل قال أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا شوف مقعده من النار والعذو بالله وشوف مقعده من الجنة هذا للمؤمن, هذا للمؤمن. يعني يشوف بقى المصايب اللي كان يقع في جهنم ويشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف رحمه بإيمانه بالله عز وجل وبإيمانه بالكتب وبالرسل وباليوم الاخر وبالقدر خير وشر قال قتاده رحمه الله وذكر لنا أنه يفسح له في قبره أربعون ذراع أربعون ذراع, ذراع أيها الأحبة في الله مش الذراع بتاعنا بتاع أرضنا لا. لا اهل الجنه يدخلون الجنة على صوره 8 يوم, يوم القيامه يدخلون الجنه على صوره من على صوره من... من... من ابيهم ها على صوره ابي آدم ادم ذراعا في السماء 60 ذراعا في السماء شو بقى لك ادم عليه السلام كان يعني بدايه الخلق كان اطوال اصلا مش كانش زي النهارده كذا احنا ما زلنا نتناقص حتى صرنا اقداما ولا قوه الى بالله فتخيل أربعين ذراع من الذراع بتاعن حتى خير عظيم فبدا يقول يعني بيفسح لهذا الميت المؤمن الصادق مع رب تبارك وتعالى في قبره أربعون ذراع وقال مسلم من اللي عارف مسلم من هو مسلم الامام مسلم الامام مسلم جزاكم الله خير 70 ذراع طيب ويملأ عليه خضراً, خضرا إلى يوم يبعثون خضرا, خضراً ويفتح له باب إلى الجنة اللهم بلغنا وياكم الجنة, وياكم الجنة. ثم, ثم راجع, راجع إلى حديث أنس فقال وأما المنافق أم والكافر, والكافر نعوذ بالله من حال المنافقين والكافرين, والكافرين فيقال لهم كنت تقول في هذا الرجل يعني المقصود النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أو كان عايش كده ويأكل بطيخ وناي ويأكل البطاطس يا ما كل حاجة قاعد على القهوة شغال ليل ونهار يحرد زي والعيد ولا الحمار, الحمار يحمل أسفارس يعني بعض العمال النرد شغال من الصبح للمغرب ومشي كل ساكت وهذا نرى في كل مكان في كل مكان لا حول ولا قوه إذا اذا كان صاحب تكتب تك توك تك تك تك من الصبح عمله من الصبح تكتب توك لاخر النهار ولا يجد لا سيد إذا, اذا كان فلاحا يذهب الى ارضه ويعمل كانه سيخلد في هذه الدنيا اذا كان صاحب صنعه كالنجار او عمال الصب وغيرهم نراهم والذي لا اله غيره لا يصلوا ممكن يكون شغال في بيت ربنا وما فردش يصلي هذه مصيبه قلوب ربنا ختم عليه وعذبه الله نسال الله ان يهدي قلوبنا اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا رب الاسلام وتوفنا, وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الامر خطير يا لحبة في الله تخيل نفسك الان انت الذي تسال الآن وأنت, وأنت, وانت هذا المؤمن الان الآب. وانت في هذا الموقف الشديد الان نسال الله ان يعافينا واياك الكافر والمنافق يسألوه الملك بسلوته يقول ايه في الراجل ده محمد صلى الله عليه وسلم رايك فيه فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس قلت بقول اللهم صل على النبي وخذنا على جناحك يا عم الشيخ وقول زي الناس ما بيقولوا خلاص ويعم ربنا عم غفور رحيم. رحيم ولا يسجد لسجد ويقول بحب, بحب الله وبحب رسوله وما بيصليش أصلاً. اصلا ولا يعرف الله ورسوله حتى, رسوله حتى. اذا قلت لهم هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف ما هو حق الله لا يعرف حق الله على العباد وحق العباد على الله لا يعرف هذه الأشياء هذه مصيبه فماذا تقول له الملائكة؟, له الملائكة؟ يقال له, له لا, دريت لا دريت ولا تليت, ولا تليت ويضرب, ويضرب بمطارق من حديد, حديد ضربة بين أذنيه. فيصيح, فيصيح صيحة, صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. أيها الأحبة في الله. أبو هريره رضي الله تعالى عنه, عنه يحدثنا, يحدثنا فيقول, فيقول, فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقدر المير يعني دخل القبر أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان أسودان أزرقان أزرقا. يقال لاحدهما المنكر ويقال للآخر إيش؟ النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقولان له قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبر سبعون ذراعا اللهم اجعلنا منهم يا رب فيقولان له ثم ينور له فيه نور بقى ما شاء الله ما فيش ظلم واحد ثم يقال له نم فيقول اريد ان ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان له نم كنومه العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه يبعث الله عز وجل من مطجعه ذلك يعني عارفين نومه العروس واحد في ليلة الدخله انبسط مع أهله ما شاء الله هنا نايم مبسوط يقوم بغز ما يقوم بهم مش عايز. ولذلك أيها الاحبه في الله قيل بأن هذه الفترة من موت المسلم الصادق مع ربي تبارك وتعالى إلى قيام الساعة بيقول لك, بيقول لك زي ساعة بعد العصر, العصر. نمها بعد العصر حاج محمود جامل مشوار ادالها ساعة بعد العصر, بعد العصر. واب واب كده وقام كده لقى بقى يا يا حبيب يلا يا حاج عشانه على الجنة يا على الجنه, الجنة. الصادقين يلا مع ربنا مع الجن كانه نم ساعه, ساعة واحدة, بس. واحده بس اما بقى والعذوب اللي ما بيصليش ولا اللي واكل الحقوق ولا اللي قطع رحمه ولا اللي بيغتاب المسلمين واللي بياكل الربا واللي بياكل الحرام والعذاب بالله دفع عذاب دائم القبر اما روضه من رياض الجنه ايش او حفره من حفر النار اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار فنسأل الله ان ينجينا واياكم من عذاب النار ف... واذا كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا ادري فيقولان له نعلم انك ستقول ذلك عارفين ان انت كذاب عارفين ان انت منافق كافر لا تصلي قاطع للرحم اكل للربا عاق للوالدين عارفين والله كل الامور دي فيقال للارض, للأرض التئمي عليه علي فتلتئم عليه فتختلف أضلع الأضلع تختلف, تختلف وتتكسر, وتتكسر في داخل القبر يضم ضمة شديدة, شديدة فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه, يبعثه الله من مضجعه ذا أيها الأحبة في الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلاً لبن النجار بن النجار عندهم نختهم فسمع صوتا ففزع الرسول الذي يقول هذا الرسول الذي يخبرنا بهذه القصة الرهيبة يقول دخل نخل البن النجار فسمع صوتا ففزع صوت مرعب والعاذ بالله فقال من أصحب هذه القبور؟ فقالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية ماتوا في الجاهلية على الكفر والعاذ بالله فقال صلى الله, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. تعوذوا بالله من عذاب القبر, القبر. ومن فتنة, فتنة الدجال, الدجال. قالوا ومما ذلك ذاك يا رسول الله قال إن, قال إن المؤمن إن إذا وضع في, وضع في قبره في أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن هداه, فإن هداه, هداه الله قال كنت أعبد الله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فما يسأل عن شيء غيره, غيره. هم, دول هم دول بس من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل انت قلت بتعبد من بعبد رب تبت تقول ايه في الرجل ده هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تب بما عرفت ذلك يقول قرات القرآن وصدق هي دي أسئلة صعبة سهله ان شاء الله على ليه مش على أي حد يا إخوان على الصادقين المؤمنين هل يستووا من صلى الفجر في جماعة ومن جلس نائما في بيته ومن نام على معصية الله تبارك وتعالى؟ الشباب الآن يصرون إلى الفجر أمام الشاشات وال... والإنترنت والعاب ولو الأشياء الخبيث والأفلام الخليعه إلى الصباح. ان لله وان لا يرجعون هل يستوي من قام الليل على طاعه الله ومن قام الليل على معصيه الله تبارك وتعالى ويعذب الله من معاصي لا لا يستوون يا اخوان لا يستوون عند الله تبارك وتعالى فايها الاحبه في الله في فينطلق به الى بيت كان له في النار تعالى ما شوف للمؤمن لا المؤمن فيقال له هذا بيتك كان لك, كان لك في النار ولكن, ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك بيتا في الجنة اللهم أبدلنا ببيت في الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب لها من قولنا وعمل فيقول دعوني أذهب حتى أبشر أهلي فيقال له اسكن. وإن الكافر اذا وضع في قبره والعياذ بالله اتاه مالك فينتهرهم ويقول ما كنت تعبد فيقول لا أدل ما, ما كنت تعبد يقول ما, ما, ما, ما شعارك مش عارف أنا قلت مع أبو الماء فيقال له لا دريت ولا تليت فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول كما يقول الناس فيضرب بمطارق من حديد بين أذني فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين وعن البراء بن عازب ونختم بهذا الحديث الجميل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، يعني لسه بشغال في الله، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا أش الطير، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينقط به في الأرض، عود ينقط به في الأرض، فرفع راسه صلى الله عليه وسلم فقال استعيذ بالله. من عذاب, من عذاب القبر, القبر. مرة, مرة أو, أو مرتين أو ثلاث قالوا إنه لا يسمع خفخن, خفخن عالهم, عالهم. يعني المي إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان, فيقولان, فيقولان له من ربك فيقول ربي الله شباب المؤمن الصدق مع ربك فيقولان ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث إليكم أو بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدري إن رسول الله مش عرفت الزائل قال قرأت كتاب الله فآمنت وصدق قال فينادي مناد من السماء اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا ممن يناد عليه من السماء بالإيمان, بالإيمان وبالفلاح, وبالفلاح, وبالفلاح وبالفوز اللهم امين الله اللهم فينادي مناد من السماء, من السماء أن قد عب. صدق عبد صدق هذا الرجل صدق فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفسح له مد بصر يعني يفسح له يعني في القبر, في القبر, ايش؟ القبر ايش؟ على مد البصر, البصر. شوف شايف لحد مثلا ايه؟ ايه؟ شايف رشيد من هنا قبر رأيب رأيب اللهم وسع قبرنا ونورها علينا يا رب يا بال... يا بنور, بنور الإيمان, الإيمان. قال وإن الكافر وذكر موته قال وتعاد روحه في جسد لنصر روحه ما بتطلعش للسم لا تفتح لهم أبواب السماء الكفر والمنافقين وتارك الصلاة والعذب لهؤلاء الفئة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فين في سم الخياط ما معنى يلج الجمل في سم الخياط؟ اتفضل شضلان شضلان شضلان ما معنى يلج الجمل في سم الخياط؟ هات عم شضل عم شضل عم شضل عم في سم الخياط يعني خرمة لينا خرمة لينا خر شكلك تعرف سناب الله قوي ماشي اخواني يعني, يعني مستحيل, مستحيل ان يخش الجن طب ده تعد روحه في جسد وياتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها ها بالله كان بقر في الدنيا وبرضه في القبر بقر والعياذ بالله صحيح ما مش عارف حيخرب يعني, يعني الذين كفروا, الذين كفروا يأكلون, يأكلون, يأكلون ويتمتعون, ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نسأل الله العفو, العفو العبي ما تقول في هذا الرجل فيقول ها ها ادري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه, والبسوه من النار, النار. ولذلك بعض, بعض الصحابه يقول سبحانه من صنع من الثياب لباس. لباس تخيل جلابيه من النار والعذب نار. نار, والعذب الله. الله. والعذب نار والعذب الله نار جلابيه نار والعذب الله نار بقى مش نار مش هتطفي العلا كلما ناضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ايش ليذوق العذاب نعوذ بالله من عذاب الله عز وجل وافتحوا له بابا الى النار قال فياتيه من حرها وسموا منها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيد له أعمى ابكم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصرط اعمى وابكم مش, وابك مش شايف, مش شايف لا, لا, لا, لا, بيسمع لا بيسمع ولا بيشوف, ولا بيشوف يعني بيضرب مش شايف ولا سند شغل صح, صح, صح على مين بغى على آل الكافر والعياذ بالله فيضربه بها, بها ضربه بها فيضرب بها يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح مره ثانيه ويشتغل عليه كذا الى يوم القيامه والعياذ بالله ايها الاحبه في الله الامر خطير نحتاج, نحتاج إلى, وقفة إلى وقفه مع النفس, مع النفس. نحتاج, نحتاج إلى, كتاب إلى كتاب الله عز وجل, وجل. وإلى, سنة وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج, نحتاج, نحتاج أيها الأحبة في الله, في الله أن, نراقب أن نراقب الله عز وجل في القول والفعل والعمل, والعمل. حتى ننجو غدا بين يدي الله, الله, الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اجعل قمرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين ويا نجاة التالي